ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن الْعِزَّةَ لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا